واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نصيحه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 كان على ر ب م و س و ل ا ويوم ي ح ش ر ه م م و ا ي ع ب د و ن من دون ا ل ل ه ف ي ق و للعلوم أأنتم أ ض ت م ب ا د ي هم ا ل ا س ل ا ب ي ل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ل ف ض ي ل م ا ت ق و ل و ن فما ت س ت ط ي ع و ن ص ر ف ا ولا و نصرا م ن ي ظ ل م منكم نذقه ع ذ ا ب ا ك ب ي ر النابلسي وما أ ر س ق ك من م ا ل ر ل ن إنهم ليأكلون إلا الطعام ل ي أ ك ل و ن الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق وجعلنا ب ع ض ك م لبعض ف ت ن ة أ ت ص ب ر و ن وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون ر ق ا ء ن ا لولا انزل علينا ا ل م ل ا ئ ك ة أ و نرى ربنا ل ق د استكبروا ف ي أ ن ف س ه م و و ع ت ا ع ت و د ك ب ي ر ي و م ي راتب و ن ل ا ئ ل بشرى يومئذ م ل ج ن ل ا ب ش ر يومئذ ل ل م ج ر م ي ن ويقولون حجرا محجورا وقدمنا محجورا حجرا موسوعه النابلسي ا ل ل ع ي و م ا ل ا س ن م ق ي ل ا و و ي م تشقق اسماء ل ب ا ل غ م م ا و ن ز ل ا ل م ل ا ئ ك ة ت ن ز ل ا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه, الظالم على يديه يقول يا ليتني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 واذا إ راوك و ل إ ذ ا ر أ و ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا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 ن ح ي ي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس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 وإذا ا خ ط ب ه موسوعه ن ا النابلسي للعلوم الاسلاميه اصرف ب ج ه ن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 موسوعه ا ت حسنات النابلسي رحيما ت و ع م صالحا ف إ ن ت و ب إ ل ى ا ل ل ه متابا و ا ل ذ ي ي ن لا ش ه د و م ا ل ز و و ر إ ذ ا مروا ب ا ل ل غ و و م ر ا ك ر ا م ي ه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 وجعلنا و للمتقين إماما أ ل ئ ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما ص ب ر و ا و ي ل ق و ن ف ي ه ا ت ح ي ة وسلاما خ ا ل د ي ن ف ي ه ا حسنة ذات مضمون ا ج ت م ا ع ا ء لفضيله د ك ت و ر محمد راتب ا ل ز ا م ا